ألف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ألف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ألف لِكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا هم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون ذَرهمْ يَأْكُلُوا ويَتَمَتَّعُوا ويُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ذَرهمْ يَأْكُلُوا ويَتَمَتَّعُوا ويُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امة اجلها وما يتاخرون ما تسبق من امة اجلها وما يتاخرون ما تسبق من امة اجلها وما يتاخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقالوا يا أيها وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين لو لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مَ نُ نَزِل الْمَلائِكَةَ إِللاا بِالحَّ وَمَا كانَوا إذ مُ غَرين مَنُ نَزّلُ الْمَلَائِكَةَ إِللاا بِالحَّ وَمَا كانَوا إذ مُ غَرغين إِ نَحْن نَزَّل النذِّكْرَ وَإِن لَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِ نَحْنُ نَزَّلن الذِّكْرَ وَإِن لَهُ لَحافِظون وَلا قدََ أأَقْسَلناَا مِن قَِلكَةشيَيع الأوْولين وَلا قدَ أقْسَلْناَا مِنْ قَدِلكَةشيَع الأوْولين وَلا قدَ أأَقْسَلْناَا مِنْ قَلكَةِشيَع الأوْوللين. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ الرَّسُولِ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين ولو فتحنا عليهم بعدا من السماء فضلوا فَضَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَضَلُّوا فَضَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَضَلُّوا فَضَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقالوا إ م سُكرِرَ أَبَصَارُونَا ببلْنَحْنُ قَم مَسحُورُ وَلَقالَاوا إ مَا سُكرِرَتْ أَبَصَارونَا بَلْنَحْنُ قَمم مَسحُرُ وَلَقَد جَعَلْن فيِي السَّمَا إِعبُرُ جَوْ وَزَيَ وَلَقَدَجَنا فيِي السم إبروجَ وَزَيًا النَّهَالِ الن وَحَفِذنها مِنْ كل شَيطان الرجين وَحفِضْنهاَا مِن كلُ شَيطان الرجين وَحَفِظْنهاَا مِن كل شَيطان الرجين إِللاا مَنسْتَقَ السَّم فَ أتْبهُ شِهابُم مُبِين إِلاا مَنتََقَ السَّمةَ أتْبهُ شِهابُم مُبِين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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ الْفَوَاكِهِ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ مِمَّا تَهْوُونَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَأَرسَل النَّرضياَا حَلَاقِ حَفَأَن زَلنا مِنَ السَّمائِمَاأَ فَأَسقَناكُم فَسقَنكُمهُ وَمَا أَنتُمْ لَ بِخازنين وَرسَل النَرضَا حَلَواقِ حَفَأَن زَلنا مِن السَّمائِمَاأَن فَأَسقَناكُ فَأَسْقَيْنَاكُمْ وَهُوَ مَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ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 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ, صلصال من ان مسنون ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون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 وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من, صلصال من فإذا سوَّيتُهُ ونفختُ فيهِ من روحي فَقَعُوا لهُ ساجدين فإذا سوَّيتُهُ ونفختُ فيهِ من روحي فَقَعُوا لهُ ساجدين فإذا سوَّيتُهُ ونفختُ فيهِ من روحي فَقَعُوا لهُ ساجدين فَسَجَدَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ إِلَّا إِبْلِيسَ إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس الساجدين قال يا إبليس ما لك مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين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 فانك رجيم قال فاخرج منها فانك رجيم قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين وان عليك اللعنه يوم الدين وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانْظُرْ إِلَيَّ يَوْمَ يُبْعَثُونَ رَبِّ فَانْظُرْ إِلَيَّ يَوْمَ يُبْعَثُونَ قَالَ رَبِّ فَانْظُرْ إِلَيَّ يَوْمَ قال فإنك من المنظرين قال فانك من المنظرين قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم الى يوم الوقت المعلوم الى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما اغويتني لازينا لهم في الاض ولا اغوينهم أجمعين قال ربي بما أغويتني لأزينا لهم في الأرض وأغوينهم أجمعين قال رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, عبادك منهم المخلصين قَالَ هَذَا عِصْرَاتٌ قال هذا صراط علي مستقيم قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لكل باب منهم جزء مقسوم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إَّ الْ المُتَّقينَ فِي جََّات وَرْلُون إِ الْ فِي جََّاتِ وَرلُون إَِّ الْ فِي جََّات وَرلُون ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام امنين وادخلوها بسلام ادخلوها بسلام امنين ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين نزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين نزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها وما هم منها بمخرجين لا يمسهم فيها نصب وما هم, منها وما هم منها بمخرجين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ نَبِّئْ نَفْعُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ خَلَوْا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وجلون اِذْ خَلَوْا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِنٌّ اِذْ خَلَوْا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِنٌّ قَالُوا نَوَّجَنَّا إِنَّا قالوا لا توجئ ان نبشرك بغلام عليم قالوا لا توجئ ان نبشرك بغلام عليم قال ابشرتموني لا انما السني الكبر فبم تبشرون قال ابشرتموني لا انما السني الكبر فبم تبشرون قال أبشرتموني على أن مثني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من من القانطين قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون قالوا من يقنط من رحمه ربه الا الضالون قالوا من يقنط من رحمه ربه الا الضالون قَالُوا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُغْسَلُونَ قَالُوا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُغْسَلُونَ قَالُوا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا قالوا اننا ابسلنا الى قوم مجرمين قالوا اننا ابسلنا الى قوم مجرمين الا ان نوط ان نعلم نجوهم اجمعين الا نوط ان نَعْلَمُ نَجِّيهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا آنَنُوطٍ آل إِنَّ نَعْلَمُ نَجِّيهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَضْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَضْنَا إِنَّهَا إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فَلَمَّا جَاءَ آلَ نُوحٍ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ نُوحٍ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ قال انكم قوم منكرون قال انكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون قالوا بَلْج إا كَبِمَا كانَُوا فيِي يَمتَرُون قالوا بَلْجِ إَّ كَبِمَا كانَوا فيِي يَمتَرُون وَأَتَيْناَا كَبِ الحَقِّ وَإِن لَصَادِقُ وَأَتَيناَاكَبِ الحَقِّ وَإِن لَصَادِقُون وَأَتَيْناَا تَإِنَّنَا لَصَادِقُونَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم وَاتَّبِعْ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْكَ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّكَ لَا تُبْدِي لَهُمْ وَقضَينَا إلَيْنِ ذَالِكَ الأأَمْرًَاَّدَابِرَهَا أُلَاائِمَ قَطُوحٌُ مُصْبِحِ وَقَضَينَا إلَيْه وجاء اهل المدينه يستبشرون وجاء اهل المدينه يستبشرون وجاء اهل المدينه يستبشرون قال ان هؤلاء ضيوف فلا ق إِهَا أُلَا إِضَيس سَلَا تَفَْْحون قَالَ إِهَا أُلَا إضَيس سَلَا تَفَْحون وَلَا تُخْزُون وَاتَّقُ اللههَا وَلَا تُخْزُون وَتَّقُ اللههَا وَلَا تُخْزُون قالوا او لم ننهك عن العالم قالوا او لم ننهك عن قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمون لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمون لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمون فاخذتهم الصيحه مشرق فاخذتهم الصيحه مشرق فاخذتهم الصيحه مشرق فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلْنَا آلَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ان في ذلك لآيات للمتوسمين ان في ذلك لآيات للمتوسمين ان في ذلك لآيات للمتوسمين وان انها لبسبيل مقيم وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً في ذلك لا آية للمؤمنين وان كان اصحاب الايكه لظالمين وان كان اصحاب الايكه لظالمين وان كان اصحاب الايكه لظالمين فان تقنا منهم وانهما لبئمان مبين فَ مِنْهُمْ لبإمام مبين مِنهُم لَبِإِمَامٍ مَا لَ بِئِمَا مِن مُب فَن تَقَمنا مِنهُم وَإِنهُ مَا لَ وَلا قدكَ الذَّبَ أأَصحابٌ يحجر وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْفِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُحْرِضِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُحْرِضِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُحْرِضِينَ بيوتا امنين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحه مصبحا فاخذتهم الصيحه مصبحا فاخذتهم الصيحه مصبحا فما أغنى ما كانوا يكسبون فما أغنى ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 وَإِن السَّاعةَ ل آتَةُ فَصَْحي الصّحجميعَميل وَمَا خُلَقُونَ السَّمواتِ وَالْأَرُّ مَا فَينَهُ مَا إِلَّا بِالحَّ وَإِن السَّاعةَ ل آتَةُ فَصَْحي الصّحَجميعميل إ ان ربك هو الخلاق ان ربك هو الخلاق العليم ان ربك هو الخلاق ان ربك هو الخلاق العليم نربك هو الخلاق ان ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا به ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين لا تمدن عينيك إلى ما متانا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين لا تردن عينيك إلى ما متانا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا نذير مبين وقل اني انا نذير مبين وقل اني انا نذير مبين كماأَ زَلنا على المقسمين كماأَ زَلنا على المقسين كمامأَ زَلنا على المقسين الذين جعلوا القران عضينا الذين جعلوا القران عضينا الذين جعلوا القران عضينا فوربك لنسالنهم اجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَر فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَر وَأَحْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَر فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَر وَأَحْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فَاصْدَعْ بِمَا فاصدع بما تؤمر واحرض عن المشركين ان انكفيك المستهزئين ان انكفيك المستهزئين ان انكفيك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الهًا آخر فسوف يحلمون الذين يجعلون مع الله الهًا آخر فسوف يحلمون الذين يجعلون مع الله الهًا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون وَلا قَدنَ علممُ أنكَ يطيقُ صَدركَ بِمَا يَقُ فَسَِّح بحَمدِ رَّكَ وَكُم مَِ الساجِد فَسَِّح بحَمْدِ رَّكَ وَكُمْ مَِ الساجِد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 وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون اتى امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده على من يشاء من ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده على من يشاء من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 ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والارض بالحق عَالَا عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ خَلَقَ إ سَانَ مِن مقَفَةٍ فَإِذاَاهُ خَصم مُبين وَْأََّ مَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَادِفُ وَمَ نَافِع وَمِنهَا تَأكُلون وَْأَنَّ مَ خَلَهَا لَكُْ فيهادِفُ وَمَنافِعُ وَمِنْهَا تَأكُلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وَتَحْمِلُ أأَفْقَالَكُمْ إ بَلَدِ لممْ تَكُُ بَِغِيهِ إِللاا بِشَكْتِ الْ الأأَنفُس إِن رَبَّكُمْ لرَأُوفُ الرَّحين وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إ بَلَدِ لممْ تَكُُ بَِغِيهِ إِللاا بِشَكْتِ الْ إِنَّ رَبَّكُمْ لرَأُوفُ الرَّحيين وَحْمِلُ أأَسْقَالَكُمْ إ بَلَدِ لمم تَكُ بَِغِيهِ إِللاا بِشَكتِ الأأَنفُس إِ رَبَّكُمْ لرَأُوفُ الرَّحين وَالْخَلَ وَْبِغادَ وَالْحَميرَ للتْتَبُهَا وَزينَ وَيَخلُقُ مَا لا تَعلمُون والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وَلَوْ شَاءَ أَن يَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آلَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شجر ومِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آلَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ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 إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل السمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وَسَخَرَ لَكُم الليلى وَه ر الشَّمسَوَالْقامَمَرَ وَُّ جُومُ مُسَخَراتُ بِأَمرْرِه إِ فِي ذَلِكَ ل آياتٍ لِقَومِين يعَقِون وَسَخَرَ لَكُم الليلى وَه ر الشَّمسَوَالقَمَرَ وَنّجُمُ مُسَخَاتُ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 وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 وَتَرَلفُ الْكَمَ واخَِ فِي وَلتَبَتَغُ مِن قَبلِهِ وَلاعََّكُمْ تَشكرون وَأَلقَافِ الأدِر واسئ تَميدَ بِكُمْ وَأَنهَا رَ وَصُبُ وَأَهَا رَ وَصُبُ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 وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلى مات وبالنجم هم يهتدون وعلى مات وبالنجم هم وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يخلق افلا تذكرون افمن يخلقكمن لا يخلق افلا تذكرون افمن يخلقكمن لا يخلق افلا تذكرون افمن يخلقكمن لا يخلق فَلاَ تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ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 والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون الهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إِهُكُمْ إلَهُ وَاحِدًا فََّ بِينَ لا يُؤمنِنونَ بِالآخَِةِ قُلوبُهُم كَِتُ وَهُمْ مُسْتَكْبرِرُون لَا جَرَمَ أنن اللهَّهَا يَعلممُ ماَا يُصِّونَ وَماَا يعَنُون إنه لا يحب المستكبرين لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين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 الا ساء اما يسرون ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء اما يسرون ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتاهم الله بغير فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِّن فَوْقِهِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِّن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ثم يوم القيامة يخزيهم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 أَدُخُلُوا أَبوابَجَهََّمَ خَالِبِينَ فيِيهَا خالِبِينَ فيِيهَا فَلَ بِسَمَسمُتَكَِّرينأَدُخُلُوا أَبوابَجَهََّمَ خَالِبِينَ سَأَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنُحْمِيَ دَارَ الْمُتَّقِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدم يدخلونها جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا لَهُمْ فيها ما يشاء كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي من تحتها تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طيبين يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دُخُلَ الْجَنَّةِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طيبين يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دُخُلُ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دُخُلُ الْجَنَّةِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طيبين يقولونَ صدام عَلَكُ دُخُلُ الجَ يقولونَ صَلَُ لَكُم دُخُل جَةَ بِمكُ تُم تَعمللون هل غرونَ إلاا أَن تَأتَهُ الملاائكَةُ أَ يَأت أَم رَبّك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 وَأَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم تَهَلَّعَ لِلرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ شَيْئًا نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا وَلَا حَضَّرْنَا مِنْ دُونِهِ شَيْئًا كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ شَيْئًا نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا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 فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عَلَيْهِ الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت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 وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن ضَلّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن ضَلّ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 لبَّينَ لَهُ الذي يَختْتَلِفُونَ فِيهِ وَلعَمَ الذيينَ كَفرَوا وَلِعَلَمَ الذيينَ كَفرَُوا أنهُ كانَوا كَذِدِين لبَّينَ لَهُ الذي يَختْتَلِفُونَ فِيهِ وَلعَلَمَ الذيينَ كَفرَوا وَلعَلَمَ الذيَّينَ كَفَروا أنهُ كَوا كَذِدِين إِمَا قَوْلنا لِشَيْءٍ إذَا أَردنَاهُ أنَّ قُولَ لَهُ كُم فَيَكُون إِ ماَا قَوناَا لِشَيْءٍ إذَا أَرَدَنَاهُ أنَّ قُولَ لَهُ كُ فَيَكُون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 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنَبُوَّأَنَّهُمْ لَنَبُوَّأَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صبروا الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم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 وَأَنزَلنا إلَي كَذذِكْرَ لِلتُ بَيينَ لَِّا سِمَانُّلَ إلَيْهِم وَلَعَهُم وَلعَهُم يتَفَكّرُون بالِالبَيينَاتِ وَالزّبُر وَأَنزَلنا إلَيْ كَذذِكْرَ لِلتُ بَيينَ لَِّا سِمَانُِّلَ إلَيهِم وَلَعَهُم ولعلهم أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَضْغَا وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَضْغَا وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ لا يَشْعُرُونَ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 او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن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 والمَلائِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَابَّةٍ والمَلائِكَةُ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَالْمَلائِكَةُ وهم لا يَسْتَكْبِرُونَ يَخافونَ رَبَّهُ فَوْتِهِم وَيَفعَلونَ ماَا يُؤْمرُون يَخَافَُ مَا يُؤمَرُون يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّايَ فَرْهَبُونَ فقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون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 فَاغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ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 ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إذا فريق, إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إذا فريق, إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ وََكْفُروا بِمَا آتَينَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَو فَتَلَمُون وَيَجَعلالونَ لِمَا لا يَعلَمونَ نَصِبًا مَِّا رَزَقَنَاهُم اللهَِّ لَ تَسْأَل عَنَّا كُتُم تَفْتَرون وَيجَعلُونَ لِمَا لا يَعمُونَ نَصبًا مَِّا رَزَقَناَاهُمْ اللَّهِ لَ تُسْأَلَّ عَنَّ كُنتُم تَفْتَرون وَيجَعللونَ لِمَا لاَا يَعمونَ نَصبًا مَّا رَزَقُناَاهُم كاللَّهِ لا تُسْأَلُ نَعْمًا مَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم ما ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ضل وجهه مسودا ضل وهو كضين وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مسوداً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ مَن سُوءَ إِمَامُ الشَّرِّ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونَ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون يتوارى من القوم من سوء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 وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَحْسَنُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَحْسَنُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِلَّا بِينَ لَا يُؤمنِنونَ بِالآفرَِةِ مَسَلُ السَّ وَلِلهِ المَثَلُ الأأَْلى وَهُوَ الأزيز الحك وَلَن يُؤَاخِذَ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَانًا وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ أَلَمْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ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 أَلَمْ يُؤَاخِذِ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَاءٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وَتَصِفُ آلِهَتَهُمْ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْقُتْلَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم القسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ويجعلون لله ما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 فَزَيَْنَ لَهُ الشَّيطانوا أََّ لَهُم الشيطان أعمالهم فَهُوَ وَلُهُمُ اليَو فَهُو وَلهُم اليَوْمَ وَلَهُم عَذَابُ أليم تالله لقد أرسلنا أَلِي تَمَّهِلَ قَد أَسَلنا إِلَ أُمَمِ قَضِلِكَ فَزَيَّنَ لَهُ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 فَزَيْيَنَ لَهُ الشَّيطَانُ أَعْمَا لَهُم فَهُوَ وَلهُمُ اليَون فَهُوَ وَلهُمُ اليَمَ وَلَهُم أَذَابُ أَلِي وَمَا أَنزَلناَا لَيْكًَا كِتابَبَ إِلَّا لِلتُضَيْنَ لَهُم الذيذِ خختْتَلَفُ فِيهِ وَهُدَ وَرَحْمَ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 فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون والله أنزل من السماء ماء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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْقٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا لَّبَنًا خَالِصًا سائغا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْقٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا لَبَنًا خَالِصًا سائغا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن فِي ذلك لآية لقوم يعقلون ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا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 وَوْحَا رَبّكَ إلىلًَا النَّحْلِأَن التَّخِذِ مِْ الجبالَِ بُوتَ وَمِنَ الشَّجرِ وَمِما يَعْرسون وَوْحَا مِنَ الجبالَ بُوتَ وَمِنَ الشَّجرِ وَمِما يَعْسُون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 إن الله عليم قدير والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد عين شيئا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 على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اف بنعمه الله يجحدون والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمََّذينَ فُضّلوا بِرّ رزْبِم علىى مَا مَلككَتأَمَانُهُم على مَا مَلككَتأَمَهُم فَهُم فيِي سَو أَفَ بِن مَةِ الَّ يَجَحَدُون واللَّهُ خَضضّ لَ بَعْضَكُمْ علىى بَعضٍ فِي الِّزْق فَمَنِ الَّذِينَ فِي الظِّلِّ بِرَأْيِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِـنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم, ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون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 طِيْعُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ والله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا تضربوا لله الأمثال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 ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 فالاکثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومرزقناه مننا رزقا حسنا ومرزقناه مننا رزقا حسنا فهو ينفق من سره وجهرا هل يستوون الحَمدُ للِله ببلَْأَكثَرهُم لا يَعُون وَضَرَدَ اللهَّهُ مَتَلَغجُ لَْنِ أَ أحدَدهُمَا أَبَكَمُ لا يَقَدِر على شَيئ وَهُوكَلّ على مَوْول وَهُوكَلّ على مَوْلاهُ وهو أَمَمَا يجه لَا يَأتِ بِخَير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل وَهُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى على وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلًى وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لاَ يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات وَمَا وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير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 إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والله أخرجكم بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعلنا لكم و جعلنا لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون والله اخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون, شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ والله بُطُونُ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ لا بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا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 ان في ذلك لآيات, لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهم إلا الله ان في ذلك لآيات, لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات, لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من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 بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أفافا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم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 مَا خَلَقَ قَزِيْلًا لَّن وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ من خَلَقَ ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كَذَلِكَ يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون والله جعل لكم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 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كفروا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 وَإذاَا رَأََّبينَ ظَلَمُ العذاابَ فَلَا يُخََفُ عَنْهُم وَلَاهُمْ ي ظَرون وَإذاَا فَلَا يُخَفَّف عَنْهُ وَلهُمْ ي ظَرُون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 فالقى اليهم القول انكم لكاذبون واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فَالْقَوْمَ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وَالْقَوْمُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَالْقَوْمُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَالْقَوْمُ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون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 وَإِتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا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 ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا اليمان بعد توكيدها ولا تنقضوا اليمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا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 انما يبلوكم الله به وليبينا لكم يوم القيامه وليبينا لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة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 انما يبلوكم الله به وليبينا لكم يوم القيامه وليبينا لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده وَلَا يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهبي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلُّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُونَ وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدُّتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عظيم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 إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا نجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ما عندكم ينفد وما عند الله باق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 فَل نُحليَّهُ حَيةَ طَييبًا وَل نَجَزََّهُم أَجرَهُم بأَحسَنِ مَا كانَوا يَعمللون فَإِذاَا قَرَأتَقُرْآنَ فَْتَعِز بِلههِ مِنَ الشَّيطان الرجين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 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ على الذين انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون انما سلطانه على الذين يتولونه انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون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 وَإذاَا بَددَّلناَا آيَةَم مَّ كَانَ آيَةِ وَلَّهُ أَحْلَمُ بِمَا يُونَِّنُ قالَاوا إَّمَا أَن تَمُفْتَب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 قُلْنَا نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنَ الرَّبِّ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إنما يعلمه بشر لِسان الَّ الحَيدونَ إلَيهِ أَحجمِ وَهذَا لِسانُ النَّ رَبِي مُبم وَلَ قَدَنَ عَمُ أننهُ يَقولُونَ إِ لِسانُوا الَّ الحيدونَ إلَيْهِ أَحجم وَهذاَا لِسانُ الن رَبِي مُب وَلَقَدَنَ عََّمُ أننهُ يَقولُونَ إِ ماَا لِسانُ ال الذيذُ الحيدونَ إلَيْهِ أَحجَمون وَهَذاَا لِسانُ رَضِي مُبين إََِّّذينَ لا يُؤمنِنونَ بِآياتاتِ اللهِ لَا يَحبهِمُ اللَّ لَا يَحبهمُ اللهَّهُ وَلَهُم عَذاابُ أَلم انَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ لَا يَهْدِيهِمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ لا يَهْدِيهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَأُولَئِكَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ إن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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ بَغِيضَ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 ذلك بانهم مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين ذلك بانهم مستحب الحياه الدنيا على الاخره الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون أولئك أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ يَومَ تَأتي كل نَفْس تجدِ عَ نَفْسِهَا وَتُوفى كلّ نَفْسٍِ مَا عَمِلَ وَهُم لا يفْلَون يَومََأت كلّ نَفْس تجدِ عَن نَفْسِهَا وَتُوفى كلّ نَفْسٍِ مَا عَامِلت وَهُم لا يُفْون يَوْمَ تَقُومُ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا يأتيه رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فكفرت بنعم الله فآذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 فكَزذَغوه فَأَخَذَهُمُ العزابُ وَهُم ظَالِمُون وَل قَدَجَأَهُم رَسُولٌ مِنهُم فَكَذْذَبُون فَكَزْذَّهُهُ فَأَخَذَهُم العزَابُ وَهُمْ ظَالمُون وَل قَدَجَ أَهُمْ رَسُول مِنهُم فكذبوه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 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 ولا تقولوا لما تصفوا أنفسكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا لتفتروا على الله الكذب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 ولا تقولوا لما تصفوا انفسكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا لتفتروا على الله الكذبا ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب الالم مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ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 إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا حنيفًا ولم يكن من المشركين شاكرًا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم شاكرًا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم شاكرًا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ ثَُّ أَو حَينَا إلَيكَ ن التَّبعِع مِلَ إبَراهِي مَحَنِيثَ وَماَا كانََ مِنْ المشركين وما كان مِنَ المُشرْتين قَُّ أَو حَينَا إلَيكَان التَّ بِعمِلََّ إبَرهِ مَ حَنفَون وَماَا كانََ مِنَ المُشِكين إِ م جُعَلَ السَّبَةُ على الذي نَاخْتَلَفُ ف وَإِنَّ ربَبكَ لاَا يَحكُم بَيْنَهُم يَوْمَ يقامَةِ في مَا كانَوا فِي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 فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صَبَرْتُمْ لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به وَلَا إِن صَبَرْتُم لَ خَير للِصَّابِرين وَصبِقْ وَمَا صَبَركَ إِللاا بِاللهِ وَلَا تَحْزَن عَلَيْهم وَلَا تَحذًَا عَلَيْهِم وَلَا تَكُ فيِي ضَييق مَِّا يَكُرون وَصْبِقُ وَمَا صَبَركَ إِللاا بِاللهِ وَلَا تَحزَن عَلَيم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون